أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أبو الجنة هم مرثاء الل رأَ تغ خشي تص د منِ خشية الله كَلَّا امْثالُونَ نُضْرِبُهَا نَنسى عَنْ لَهُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ نَسِينا أَنَّ الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الله قلنا o <laughs> o سبحان الله سبحان الله عما يشركون الملك الأول بير ش ح Sublahan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 بسم الله الرحمن الشمس كورة وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت Wa even bi a so twa وإذا الجبال سيرت وإذا العشر عطلت وإذا المحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس ذوئت و ايذ من ادت سوء الى قتلت الله اكبر وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا وَإِذِ الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذِ الْجِنُّ نُطِقُوا أُزِلِّفَتْ لِعَنِ فَأَمْسِكْ إِنَّ بُلْقًا لَقَوْلُ رَسُولِ الْطَّرِيبِ الله الله اكبر والتعاليم صلوا على النبي كلام زيق عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنوب وإذا قد رأهم المبين وان كنتم له و وانا اقنطرت يغبر افق المبين وما نغوان ضنيم باظنيم اللهم صل على قول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر لمن وما تشاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا جاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلَّهِ والقمر إذا تلاغى والنهى وانت لي يا من بنى وان او ما اطحنا وانا قد أفلح من زكذا وقل خاب من اشقاهم فانقالنا ان نمرن سير من ان قد الله يسقنا اللهم صل وسلم على <تصفيق> النبي فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبا va анфан <¿tú or va? sharp> <tatt>